الله من الشيطان الرجيم <تصفيق> <تصفيق> بسم الله من الرحمن الرحيم أضم الصلاة لأدلوك الشمس إلى وسط الليل وقرآن الفجر <تصحيح> <تصحيح> <تصحيح> إن قرآن فجر كان مشهودا <تصفيق> ومن الليل وَالرَّبِّ أَنْفِ اللِّينَ دُفَعْنَ صدق <تصفيق> وبعليم لبنك في <تصفيق> وَقُلْ جاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْفَاقِلُ <تصفيق> إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ مَزَالَ <تصفيق> <تصفيق> Amen. <clears throat> وَإِذَا أَنعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ كان يوسر، وكل يعمل على شاكلتي، فربكم أعلم بما. Allah'a emanet